يا ابو هذا خير وداعها هي هي واللي انا وحشه بدون فاطمه الزكيه واللي انا وحشه بدون فاطمه الزكيه واللي انا وحشه ฟาฏим Зикия ябу я хада шур وحدك شولي في تلدار مهمور والمدنى عدمور محن الظهر عدره بتوقع ساعة وتقور والمدنى عدمور يا ابو وحدك شولي في تلدار مهمور والمدنى عدمور محن الظهر عالدرب توقع ساعة وتقوم والمذنع عدمو <تصفيق> تاني انا شو ما ردتم وياك اليوم تاني انا شو ما ردتم وياك اليوم فز القلب والدار من عدكم خيلية iphazil galop walda من artkem khliya khliya khliya ya buya hada khir wida'u haa adhiya wa liyanae wahshab nunefafintin ziichiya ya buya الزيتية و اللي لا وحش بدون فاطنت الزيتية ناديه اتمحد رد عليها بوحشة اللي و تهدى من الحين ف الزوية عماها الحسن و يا وي و تهدى نادية ما حضرت عليها بوحشة الليين وتهدى من الحين فزويت عن أهل حسن وحسين يا وين وتهدى من الحين سيلوني وينهم نودمحهم سيلوني وينمنا ودمحهم يجر ويسيل ولا انت يمي وشوف شنه صار بي ولا انت يمي وشوف شنه صار بي يا أبو هذا جروي دعوها رهية والليلة وحشة Yabu ya handa sunu ila umha ya li ya li ya wahsh bidun fatima zakiya ya li ya li ya wahsh bidun fatima zakiya yabu يا ليت عمر ولطيف وشمعه عمرها يا ابو يا كذب ويا دني نبقى برها موجد عمرها يا ليت عمر ولطيف وشمعه عمرها موجد عمرها يا ابو خذن ويا قدلين بقبرها مو قدامرها يا لية عمره ولطيفه شمعت عمرها مو قدامرها منت فانتها شاهدت موضح كسرها منت فانتها شاهدت موضع كسر في هلفن يا عمكسور يا حامل حميات هلفن يا عمكسور يا حامل حميات يا ابويا هذا خرويدها عوهاي فيا واللي له حشمه دون فاضت يا بو يا هادا صر وداعوها ايهية والليلة وحش بدون فاطم تزيجية والليلة وحش بدون فاطم تزيجية من الزغور يا يا هادا صر بسها من نواي من الزغر ونصبت بسها من نواي وضغب الى عيش العمر مفتوح للهم والمصايف وضغب الى من الزغر ونصبت بسم هالمنيه وغلا بي الداي باب العمر مفتوح للهم والمصايب وغلا بي الداي جن هل منيه تحوم بديار القطاي جن هل منيه بديار القطاي حالة رزايا نعلي هاير الرزيين حالة رزايا نعلي هاي الرزيين الهندسة الصوتية والمكساج محمد جبار اللامي كلمات وألحان الشاعر الحسيني أحسين البغدادي آداء الرجود الحسيني حيدر المالكي والرجود الحسيني فؤاد الفرتوسي كان على التصوير والمونتاج أحمد الحطاب وعلي الحاج التوزيع الشبكي شبكه الاعلام الحسيني